بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشهر الأنبياء المسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين اللهم اغفرنانا ولشيخنا والمسلمين قال الموليب رحمه الله تعالى بباب السواك وسنع الوضوء ويوعفي لحيتهم ويحرم حلقها ذكر الشيخ تقي الدين ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة وما تحت حلقه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى أهل أصحابه أجمعين ويعفي لحيته الإعفاء هو أن لا يأخذ من لحيته شيئا هذا ضابط الإعفاء وهو عند الحنابلة سنة وليس واجبا وليس واجبا فالإعفاء بأن لا يأخذ منها شيئا هذا سنة وذكر بن أنه فرض لكن المذهب على أنه سنة وكما قلت لكم هذا الدرس في شرح المذهب فقط فنقل كيف يحكى الخلاف هذا الخلاف الذي أحكي يحكيه حنابلة تحكيه كتب الحنابلة التي لا تحكي الخلاف لا قال الأمر لكن نحن نحكي ما يحكونه من الخلاف أحيانا لمناسبته وعندما ذكر الحنابلة أنه يسن أن يعفي لحياته لا يأخذ منها شيء لكن بشرط أن لا يستهجن طولها أن لا يستهجن طولها فإن طالت طولا يستهجن ويستغرب فأنه لا يسن أن يقيها إلى هذه الدرجة هذا كله مذهب الحنابلة مذهب الحنابلة يقول ويحرم حلقها الإعفاء سنه والحلق محرم الإعثاء سنة لكن الحلق محرم ودليل التحريم حديث كثيرة منها حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالق المشركين أعفوا اللحاء وتجزوا الشوارب وبهذا الحديث استدلل حنابلة على أن حلق اللحية محرم وإن كان كما قلت الإعثاء سنة قال رحمه الله تعالى ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة منها أخذ ما زاد على القبضة عند الحنابلة لا يكره وهو لا يتعارض مع الإعفاء أخذ ما زاد على القبضة لا يكره وهو في نفس الوقت لا يتعارض مع الإعفاء في المذهب وفي منصوص أحمد كما سنقرأ كلام الإمام أحمد في هذه المسألة المهمة وجواز أخذ ما زاد على القبضة وأنه لا يكره ولا يتنافع مع العفاء ليس مذهب احمد بل مذهب الأم الأربعة بل مذهب عامة العلماء بل يمكن أن نقول لا يعرف فيه خلاف لا يعرف فيه خلاف بمعنى لا يوجد أحد يحرم أخذ ما عن القبضة من المتقدمين من العلماء المتقدمين نقرأ فهم الإمام أحمد لهذه المسألة يقول الخلال أخبرني حر تأمل معي هذه الفتوى الإمام أحمد قال, قال الخلال أخبرني حر قال سئل أحمد عن الأخذ من اللحية قال كان ابن عمر يأخذ منها ما زاد على القبضة وكأنه ذهب إليه قلت له ما الإعفاء قلت له ما الإعفاء قال يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأن هذا عنده الإعفاء فالإمام أحمد بمنصوصه يرى أن الأخذ مزاد عن القبضة لا يتعارض مع حديث الإعفاء لا يتعارض مع حديث الإعفاء بل هو من جملة الإعفاء بفهم ابن عمر وفهم أبي هريرة إلى آخره فتحصل الآن من هذا كله أنه السنة عند حنابلة أن يعفيها لحيته وأن الحلق محرم وأنه لا بأس, من لا بأس بأخذ مزادة عن القرض هذا خلاصة من مذهب الحنابلة في هذه المسألة يقول رحمه الله تعالى وما تحت حلقه يعني يجوز الإنسان أن يأخذ ما تحت حلقه من الشعب وهذا منصوص الإمام محمد. وهذا منصوص الإمام أحمد وتعليل حنابلها أن ما تحت الحلق ليس من مسمى اللحية أصلا فلا يدخل في النصوص الناهية, فلا يدخل في النصوص الناهية قال إسحاق سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه قال يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة قلت فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أحفو الشوارب وأحفو اللحا قال يأخذ من طولها ومن تحت حلقه فرأيت أبا عبد الله يأخذ من طولها ومن تحت حلقه فهذا منصوص أحمد قولا وفعلا قولا وفعلا وقوله يأخذ من طولها يعني ما زاد عن القبرة يعني ما زاد عن القبرة كما تبينه الرواية الأخرى عن الإمام أحمد وليس المقصود للأخذ المطلق وإنما ما زاد عن القبرة يقول رحمه الله تعالى وَيَحُفُّ شاربه وَهُوَ أَوْلَى مِنْ قَصِّهِ الإحفاء هو أن تبالغ في القص لكن دون الحلق فالسنة عندما ذهب الحناب لها الإعثاء وأما القص فلا يستحب وأما القص فلا يستحب وإنما المستحب الإعثاء وهذا منصوص الإمام أحمد وستدل به حديثة بعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحثاء ولم يأمر بالقص وأيضا استدلوا بأن على هذا عمل بن عمر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يحفون ولا يقصون فمذهب أحمد أن السنة الإحفاء دون القص ولم أقف على يعني حسب مراجعتي على خلاف عن ذي مام في مسألة أن السنة الإحفاء وليس القص السنة الإحفاء وليس القص طيب قال حنبل ريتب عبد الله يأخذ شاربه الحجام ويدعو أصول الشعر ولا يستأصله فيحفيه فإذن الإمام أحمد أيضا بالقول والفعل يرى أن السنة هو الإحفاء لوضوح الأثار المرفوعة ووضوح فتاوى الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة وإذن لا يستحب للإنسان أن يحلق الشارب حلقا هذا نتحدث عن مذهب الحنابل هنا ويقلم أغفاره مخالفا نعم ويقلم أغفاره مخالفا تقليم الأغفار مستحب تقليم الأغفار مستحب عند الحنابلة لما سيأتينا من حديث خمس من الفطرة وذكر منها تقليم الأبثار وتقليم الأبثار كما قلت مستحب لأمره الأول هذا الحديث الصريح الثاني أن ترك الأبثار تطول يؤدي إلى تجمع الوسخ تحتها مما قد يؤدي إلى منع وصول الماء بالإضافة إلى وجود الوسخ فهذا في حديثات مكروه في الشرع فإذا التقليم الأظافر مستحب وظاهر كلام الحنابلة أن هناك فرق بين التقليم والقص فالمستحب التقليم. وإذا رجعت لكتبها للغة تجد أنهم يعرفون التقليم بأنه قص تقليم الأظافر معنى تقليم الأظافر قص الأظافر ونجد الحنابلة يقولون فإن كان ممن يشق عليه التقليم فإنه يقص ويكون القص في حقه السنة أو يحقق القص في حقه السنة لكن وجدت في بعض كتبها اللغة أن التقليم لإسم للقطع إسم للقطع فصار الفرق بين القص والتقليم أن التقليم فيه قطع يعني كأنه بغير المقراضة أو بغير المقص كأنه هذا الذي يفهم يعني فكأن السنة التقليم وليس القص لأن الحديث فيه التقليم الحديث فيه التقليم فهذا يعني الذي جعل حناب يرون أن السنة التقليم وأنه لو كان لا يحسن التقليم فقد أتى بالسنة ثم قال رحمه الله تعالى مخالفا الدليل على قص الأضاثر مخالفا حديث من قص صاره مخالفا لم ترى عينه الرمد والمقصود بتقليم الأضافة مخالفاً أن يقلم أظفر ويدع الآخر فيبدأ بالخنصر ثم الوسطى ثم الإبهام ثم السبابة ثم البنصر يعني أصبع ويترك الآخر أصبع ويترك واضح؟ فهذا لكنه يبدأ بالخنصر هكذا قالوا خنصر وسطى إبهام سبابة البنصر فهذا هذا هو الدليل على عندهم هذا الحديث عندهم هذا الدليل وهو في الحقيقة تعتبر هذه المسألة من أضعف المسائل عند الحنابلة والحنابلة أنفسهم نقلوا عن ابن دقيق العيد أن هذا الأمر ليس له أصل من السنة وأن الاستحباب يحتاج إلى دليل لا سيما بهذا التفصيل الدقيق وأنه لا يشرع بناء على عدم وجود دليل ولا يستحب أن يخالف في قص الأضافة هكذا ذكر الحنابلة طبعا هذه المسألة ليست منصوصة عن الإمام أحمد ثم قال نعم وينتف ابطه ويحلق آنته نعم يسرع ويسند الإنسان أن ينتف الابط والنتف هو نزع الشعر وهو بخلاف القص النتف هو نزع الشعر وهو بخلاف القص وفي حديث بهريرة خمسة من الفترة نص على أنه ينتف الابط ينتف الإبط فالسنة أن ينتف إبطه فإن أزاله بغير النتف فلا حرج فإن أزاله بغير النتف فلا حرج ويحصل بذلك أو تحصل بذلك السنة وإن كان الأكمل أن يزيله بطريقة النتف وأما بالنسبة للعانة في فيها الحرق. ولا يشرع النتف ولا يشرع النتف بل النتف يؤدي إلى أضرار عظيمه جدا في بالنسبه للعانه والحديث على النف الابط والحلق للعانه نعم ولو ازالته بما شاء والتنوير فعل والتنوير فعله, فعله احمد في العوره وغيرها نعم وله إزالتها بما شاء له ازاله العانه والابط شعر العانه والابط بما شاء باي مزيل كان وإن كانت السنة بالنسبة للإبط هو النتف فلما ذكر المؤلف أنه يدود إزالة هذه الشيء بأي شيء جاء بمثال للإزالة وهو التنوير التنوير هو عبارة عن أن يأخذ حجر معين معروف ويدق هذا الحجر ثم يخلط بالماء فيذا أصبح مع الماء مخلوطا وضع على الشعر فتساقط الشعر وضع على الشعر فتساقط الشعر ويقوم مقام التنوير عند المعاصرين أشياء أخرى كثيرة متعددة موجودة في الأسواق كثيرة جدا لكن هذه الأشياء اللي في السوق يعني هي في معنى التنوير ما لم يكن بمكينة فهي بمعنى التنوير فالمؤلف يقول التنوير فعله أحمد في العورة وفي غيرها فالإمام أحمد تنور رحمه الله في عوراته وفي غيرها وقد كان بعض أصحابه يزيل عنه الشعر فإذا بلغ إلى العانة تولى هاaucoup الم availability بنفسه بل قال حنابلها النبي صلى الله عليه وسلم تنور النبي صلى الله عليه وسلم تنور لكن هذا الحديث فى المعلề nggak حنابلة بأنه مرسل وأن الإمام أحمد لم يصحح فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تنور هذا بالنسبة للتنوير لكن الإزالة بأي شيء لا أشكال فيه أنه جائز ولا حرج فيه ولهذا فعله الإمام أحمد والتنوير موجود في عهد الصحابة تكلم عليه أبو هريرة وفي عمر لكن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله نعم ويدفن ما يزيل من شعري وظفري ونحوه نعم السنة كل هذا وسن ويستحب السنة أنه إذا قص شعره أو أظافره أن يدفن هذه الأشياء والدليل على هذا, هذا الأمر أنه ابن عمر رضي الله عنه كان يدفن أضافره رضي الله عنه وفي الباب حديث مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك لكن الإمام أحمد لما سئل عن هذه المسألة استدل بشعل ابن عمر وهذا يفهم منه أنه لا يصحح الحديث المرفوع ويفعل كل أسبوع يوم الجمهات قبل الزوان ولا يتركه فوق أربائن يوما وأما الشارب ففي كل جمعة ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال لحديث عبدالله بن عمر بن العاصن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في كل جمعة كان يفعل ذلك في كل جمعة ولم أجد في الحديث أنه قبل الزوال ليس في الحديث أنه قبل الزوال لكن في الحديث أنه يوم الجمعة ولكن قول الحنابلة أنه قبل الزوال من المعلوم أنه صحيح لأنه يسن للإنسان قبل أن يذهب إلى الجمعة أن يتنظف فإذا كان الفيضاء صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من ظفره وأشعاره يوم الجمعة فسيكون ذلك قبل الزوال فهو يفهم فهما وإن لم يكن منصوصا في الحديث ويدل على استحبابه في كل جمعة أيضا أنه مروي عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه ففيه حديث مرفوع وفيه أثر موقوف يقول رحمه الله تعالى ولا يترك فوق أربعين يوما يعني لا يترك هذه الأشياء حلق العانى وتقليم الأضافة فوق أربعين يوما لحديث أنس الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقتع في ذلك أربعين يوما فلا يسرع الإنسان أن يتركها أكثر من أربعين يوما بالتحديد النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس هذا الذي أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال وأما الشارب ففي كل جمعة معنى كلام المؤلف أن الأربعين لغير الشارب من المذكورات في سنن الفطرة أما الشارب في كل جمعة ودليل الحنابلة أنه أي الشارب يصير فاحشا بسرعة ويطول ويصير يعني شكله غير غير مقبول بسرعة لذلك قالوا لابد أن يعني يكون في كل جمعة هذا بالنسبة لتوقيت هذه الأعمال ومن سنة وضوء ويجب الشنة وهي في اللغة الطريقة وفي الاصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه وتطلق أيضا على أقواله وأفعاله وتقليراته صلى الله عليه وسلم وسمي غسل الأضايع الوجه المخصوص وضوءا لتنظيفه المتوضع وتحسينه طيب المؤلف عرف السنة بتعريف اللغة واستلاحها ففي اللغة واضح أنها الطريقة وأما في الاصطلاح عند الحنابلة فيطلق على أمرين ما هما السنة في الإصطلاح الشرعي عند الحنابلة بعيدا عن غيرهم يطلق على أمرين ما, ما هما صحيح هذا هو الأول ها لا عندهم يعني فقط أقصد ما هي فعلا لكن عند الحنابلة على أمرين الذين ذكروا أبو الأولى قوله ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه يعني أن السنة تطلق عند الحنابلة على النوافل عبارة مختصرة تطلق على النوافل هذا من جهة ومن جهة أخرى تطلق على أقوال وأفعال وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم فهي عند الحنابلة تطلق على هذين الأمرين فقول الناس مثلا هذا سنة يعني أنه نفل هذا الصلاح عند الحنابلة هذا الصلاح يعني علمي عند الحنابلة أن السنة تطلق على النوافل هذا معنى قول ما يتابع على فعله ولا يعاقب على تركه ثم يقول سمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءا لتنظيفه المتوضع وتحسينه سمي الوضوء وضوءا لأن الوضاء تطلق على الحسن والنظافة والبهجة يعني كلمات غاية في الجمال حقيقة كأحسن ما يكون يعني ما يتعلق بالنظافة وهي أمر زائد والحسن وهي أمر في, في, نفس في نفس الشخص ثم البهجة التي تحصل من الوضوء فاختيار هذا الاسم اختيار عظيم اختيار الشرع لهذا الاسم لهذا العمل اختيار فيه دلالة كبيرة على أثار الوضوء على الإنسان السواك وتقدم أنه يتأكد فيه ومحلوه عند المضمضة نعم تقدم ما يتعلق بالسوى كاملا مفصلا لأن المؤلف أورد له كلاما مستقلا نعم وغسل الكفين ثلاثا في أول وضوء ولو تحقق ظهارتهما طيب غسل الكفين ثلاثا في أول وضوء مستحب غسل الكفين ثلاثا في أول وضوء مستحب في أمره الأمر الأول الأحاديث الصحيحة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه ثلاثا مثل حديث عثمان وعلي وعبد الله بن زيد وغيرها الثاني أن الكف آلة نقل الماء لباقي الأعضاء فمن الاحتياط لباقي الأعضاء أن ننظف آلة النقل إليها وهذان أمران كافيان في الاستحباب يقول ولو تحفق طهارتهما هذا منصوص الإمام أحمد أنه يستحب لمن أراد أن يتوضع أن يغسل يديه ولو تحقق أنهما طاهرتين أو أنهما طاهرتين بمعنى أن الإمام أحمد لم ينظر لهذه القضية هل, هل, هل نتيقن الطهارة أو لا ولا أعلم عن الإمام أحمد أنه نقل عن نص آخر ومع هذا في عند الحنابلة قول أنه إذا تيقن الطهارة فإنه لا يشرع أن يغسل ثلاثا وأن هذا الغسل لتطهير الكفائين فإذا تيقنا طهارتهما فلا حاجة لغسلهم وهذا القول عند الحنابلة مصادم لمنصوص أحمد هذا القول مصادم لمنصوص أحمد لأن منصوص أحمد أنه يتيقن طهارتهما فيعني من هنا نأخذ أنه قد يكون لا قد يكون في المذهب أقوال تصادم منصوص أحمد ولا نقول المذهب يصادم منصوص أحمد لكن قد يكون في المذهب لبعض العلماء أقوال تصادم منصوص أحمد نحن لا نقول أنها أقوال ضعيفة دليلا أو هذا أمر آخر لكن من حيث منصوص أحمد هي تخالف وهو مستغرب يعني نعم ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية من نوم ليل ناقذ لوضوه لما تقدم في أقسام الماء نعم يقول ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية من نوم ليل ناقض للوضوء يجب عند أحمد وأصحابه أن يغسل يديه ثلاثا إذا استيقظ من النوم وأراد أن يغمس يديه في الإناء وهذه الرواية دليلها ظاهر إذا استيقظ أحدكم من النوم وأراد أن يغمس يده في الإناء فلا يغمسها حتى يغسلهما ثلاثا وهذا الحديث نص صريح لهذه الرواية وهي نص صريح للمنهج أنه يجب أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهم في الإناء إذا كان قائما من النوم الرواية الثانية عن أحمد أن هذا لا يجب بل هو مستحب وهذه الرواية دليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث فإنه لا يدري أين باتت يده والتعليل بالشك يقتضي الاستحباب إلى الوجوب والقاعدة أن اليقين لا يزل بالشك واليقين عدم الوجوب فهذه هي الرواية الثانية عن الإمام أحمد طبعا الرواية الأولى هي اختيار جمهور الحنابلة ولهذا صارت المادة وهي بعض المحققين أيضا مثل الله بكر الرواية الثانية اختيار الخرقي مع سطل وزن في المذهب لأنها لم تكن هي المذهب لأن عامة الحنابلة ذهبوا إلى الرواية الأولى نعم ثم قال من نوم ليل ناقض للوضوء عن أحمد رواية واحدة لا تختلف أن نوم النهار لا يوجب غسل اليدين عن أحمد رواية واحدة لا تختلف أنه لا يجب غسل اليدين إذا كان من نوم نهر وستدل لما نحمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده قال والبيتوتة لا تكونوا إلا بالليل قال الحنابلة فإن قيل النص على الليل وافقنا على هذا فلما لا نقيس قياس نوم الليل على النهر أو نوم النهر على الليل أجاب الحنابل أنه لا يمكن أن نقيس هذا القياس لأمري الأمر الأول أن نوم الليل طويل فهو مظنة يعني تلبس اليد بالنجاسة وكلاف نوم النهار الثاني أن هذا الحكم غير معقول المعنى فلا قياس أن هذا الحكم غير معقول المعنى فلا قياس طبعاً هذا تقرير الحنابلة هذا تقرير الحنابلة أنا فقط أعلق على يعني تقرير الحنابلة بأنه قد يفهم من التعليلين نوع من نوع من التناقض لأنك تقول أن نوم النهار أن نوم الليل طويل فهو مظنة تلبس اليد بالنجاسة فأن تعلل الآن ثم تقول في التعليل الثاني أن الحكم تعبلي واضح يعني قد يفهم قد يفهم لا أقول بينهما يعني لكن فقط من باب الإشارة وقد يكون إنسان لو تأمل أكثر لم تكن مسألة بهذا طيب هذه المسألة وجوب غسل يدين بعد قيام من النوم فرع لقاعدها أصلية ما هي؟ لا هذه مساله اخرى طبعا انا قلت طلبت يعقد يكون قاعده يعني متبادله لديه قاعده ها هنا لم يعمل بغلبه الظن هنا يقول دائما الا كان هو مثلا حتى لو تاكدت اذا هناك حتى لو ربطاته اليقين لا يذل بالشك صح هذه للروايه الثانيه للروايه الثانيه الروايه الثانيه من فروع قاعده اليقين لا يزول بالشك لكن الرواية التي هي المذهب لا ممكن الامر الوجوب الامر الوجوب الامر الوجوب هل هناك قاعده اخرى هذه للروايه الثانية صحيح هل السصحاب احسنت قاعده للروايه الثانيه لان الروايه الثانيه التي تقول لا يجب يندرج فرعهم هنا تحت أصل الاستصحاب وهو عدم الوجوب الاستصحاب فيها قضايا عدم الوجوب إذن تحصل معنا في هذه المسألة ثلاث قواعد اليقين يدل بالشك وهي قاعدة فقهية والاستصحاب والأمر الوجوب وهي قاعدة وصولية وربما لو تعملتوا ستجيون يعني أنها تندرج تحت قواعد أخرى نعم أقرأ ويسقط غسلهما والتسمية سهوا نعم يسقط هذا الغسل سهوا وهذا يدل على أن هذا الغسل ليس شرطا لصحة الوضوء ليس شرطا لصحة الوضوء وستدل على هذا بالقياس على واجبات الصلاة القياس على واجبات الصلاة وغسلهما لمعنى فيهما نعم وغسلهما لمعنى فيهما عند الحنابلة الغسل الواجب لا يكون إلا لأمرين ما هم حسن واحد للحدث ليش أو للنجاس للحدث أو للنجاسة فمقصود الحنابلة هنا بقولهم وغسلهم لمعنى فيهما يعني لا عن حدث ولا عن نجس وإنما تعبدي, وإنما تعبدي وهم أرادوا بهذا الخروج من أن الأصل يعني هذه المسألة على خلاف الأصل حقيقة على خلاف الأصل لأن الأصل أنه لا يجب الغسل إلا لهذا الأمر لو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء نعم. لماذا فسد الماء لأن الغمس قبل الغسل يسلك الماء الطهورية وتقدم معنا هذه القضية كاملة في باب المياه ما يتعلق بها وجهة نظر الحنابلة في الماء الذي غمس فيه يد قائمة من نوم نعم ومن سنين وضوء الوداءة قبل غسل وجد بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينة واستنثاره بيسالة نعم السنة عند الحنابلة أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه هذا سنة وستدل على سنيته بأمرين الأمر الأول حديث عثمان وهو صريح فإنه صلى الله عليه وسلم بدأ بهما قبله الثاني أنه لو بدأ بالوجه ثم مضمضة واستنشاق فقد يخرج منهما ما يؤذي الوجه وقد سبق غسله وقد سبق غسله فلهذين الأمرين يسان للإنسان أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ومن هنا نلاحظ أن الحنابلة دائما مع النص يعللون بمعنى يعللون بمعنى فقهي مناسب وهم بهذا يدربون طالب العلم على معرفة العلة المناسبة أو على استنباط إلاها المناسبة مع أن المسألة فيها نص مع هذا يحاولون أن يأتوا بعلل تقوي هذه القضية قوله ثلاثا ثلاثا بيمينه يعني يمضمض ثلاثا ويستنشف ثلاثا بيده اليمين وهذا الموضع من وجهة نظري من أمثلة تكرار الشيخ منصور رحمه الله فإنه سيأتينا في صفة الوضوء الكامل الحديث المفصل عن هذه القضية ف يعني هو ربما يعني يعذر بأنه لابد من ذكر السنة هنا لكن سيفصل هذه القضية هناك بشكل أكثر توضيح وقوله والسنثاره بيساره كذلك هذا من باب يعني المصحة من, من باب التكرار لأنه سيأتي في باب أو في مباحث صفة الوضوء الكامل ولو أنه شار قال سيأتي في صفة الوضوء كان أنسب يعني حتى لا يظن أن هنا مكان الحديث عن هذه المسألة المهمة مكانه هناك لا. ومن سننه مبالغة فيهما أي في والاستنشاق لغير صائم وتكره <تصفيق> يقول ومن سننه المبالغة فيهما المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة عند الحنابلة لحديث لقيط رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما والمذهب واضح المذهب واضح أنه يسن المبالغة في المضمض أهل السنشاق الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن المبالغة فيه مواجبة لأن في الحديث أمر بهما الرواية الثالثة أن الاستنشاق المبالغة في الاستنشاق واجبة لأن الحديث جاء فيها وهذه الرواية الثالثة هي رواية وقيل ليس الرواية وإنما هي قول عند الحنابلة فتحصل عندنا ثلاث روايات لكن في الرواية الأخيرة خلاف وأنا يبدو لي أنها رواية يبدو لي أنها رواية لنا تتناسب مع شقه الإمام أحمد وفينقيل الحديث كله في الاستنشاق فما دليل المضمضة قال حنابي لا دليل المضمضة القياس لأن بابهما واحد لأن بابهما واحد فقال يقاس حلل الاستنشاق الوارد في الحديث المضمضة نعم ثم قال لغير صائم يعني فتكره يعني فتكره ولهذا قال المؤلف فتكره وجمهير الحنابلة على أن المبالغة في المنظمة والسجساق بالنسبة للصائم مكروهة مكروهة وقيل بل تحرم وقيل بل تحرم لكن قيد بعض الحنابلة التحريم بالفر يعني بأن يكون صائما سيام فريضة طيب المبالغة في مضمضة ويسنشاق ويستثنى منها الصائم استثناء الصائم من درجة تحت قاعدة فقية مشهورة قاعدة فقية ايش صح الضرر لذال ممكن يعني الضرر الاختار لكن في قاعدة ممكن سد الزرائع صحيح لم يذكرواها لكن صحيح بل ذكر شكساما هذا من أمثلة سد الزرائع عندنا قاعدة درء المفاسد مقدم على جاب المصالح وهذا أوضح تطبيق لهذه القاعدة ومن هنا نعلم أن قاعدة الدرء المفاسد مقدم على جاب المصالح قاعدة الزرائع كما قال زميلكم أنها تستند الجملة من الأحاديث تجعلها ثابتة قوية تجعلها ثابتة قوية جدا سيأتينا خلال دراسة المسائل المعتمدة على الأحاديث جملة كبيرة من مسائل العلماء التي تنبني على قاعدة سد الزرائع والقاعدة كما تقدم معنا مرارا مهمة نعم والمبالغة والمبالغة في مضمضة إدارة الماء بجميع فمه وفي استنشاء جذبه بنفس إلى أقصى أنف وفي بقية الأعضاء دلك ما ينبو عنه الماء للصائم وغيره المبالغة في ثلاثة أشياء في المضمضة في الاستنشاق في بقية الأعضاء في المضمضة كما قال المؤلف إدارة الماء بجميع الفم وفي الاستنشاق جذبه بنفسه إلى أقصى الأنف وفي بقية الأعضاء دلك ما ينبو عنه الماء بالصائم ولغيره هذه ثلاثة أنواع للمبالغة فهم من كلام المؤلف أن إدارة الماء في جميع الفم سنة وليست واجبة فلو وصل الماء إلى بعض الفم جاهز وصح وكذلك الأمث لأنه يعتبر وصول الماء لجميع الفم سنة هو يعتبر وصول جميع الفم سنة فلو مضمض الواحد بشكل سريع بماء قليل ولم يصل الماء إلى كل الفم فهذا أتى بالواجب ولكنه لم يأتي بالسنة وفي بقية الأعضاء دلك ما ينبو عنه الماء للصائم ظاهر كلامهم رحمهم الله أن المبالغة في بقية الأعضاء تكون بدلك ما يحتاج لدلك وهو ما ينبو عنه الماء وهو ما ينبو عنه الماء فقط أما ما يصله الماء وصولا كاملا لا يحتاج معه إلى الدلك فلا نحتاج إلى الدلك فلا نحتاج إلى الدلك فإذا هذه ثلاث مواضع للمبالغة نعم فعنك الله بحمدك شهد لا إله إله إله أستغفرك وأتوب إليك